قال هذا رحمة من الرب هذا هذا رحمة من الرب فاذا جاء وعد ربي جعله دكا او كان وعد ربي حقا تَنا بَضَّهُم يَومَائذ يَموج فيِي بَعضي وَنُ في بعض خَف الصُور فَجمنهُ جَّ وَتَتنا بَعظَهُم يَمَئدي يمودُ فيِي بَعضون وَنُكِ خَقكُور فَجَلنهُ ج وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا ادخنا جهنم للمكافرين نزلا ان ادخنا جهنم للمكافرين نزلا قل هل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن 117. لهم يحسنون صنا 118. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا عَبَقَتْ آمالُهُمْ فَلَنْ نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا يُجْزَوْهَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا كانت كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جنات والذين فيها لا يبغون عنها حي ولا كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا